مشروی آمَنَ مل مر کن ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ورمى السبيل والسامى في الرقاب واتسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا يُضَلُّ اللهُ وَحْيَنَ الْبَأِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قُتِلَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّمَا الْأَنَاةُ بِالْأَنَاةِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةُ بِالْأَمَةِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ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 118. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 119. فمن بدله بعدما سمعه فإنما 114. الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 115. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه كدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو غير له وَإِنْ كُنْتُمْ تَخْفُونَ فَيُرِيلَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى والفرقان. 118. فمن شهد منكم الشهر وَمَنْ 119. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 دَعُوهُ وَادْعُ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إِلَّا لَنَفُمْ لَيْلَةَ صِيَامٍ وَفَطُّ 119. كن لباس لكم وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. تَعُمَا كَتَبَ اللههُ لَكُم وَقُلوا وَشَضُوا حَ يَتَ بَنَ لَكُم الغَيقُ أَ يضُ مِنَ الخَطِ أَسقوَد مِنَ الفَ ثمَُّ أَتٍُ الصامَ إِلَ اللَ 117. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأخذوا وَلُؤُ امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتَدْلُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ